بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي وفقني لما تحبه وترضاه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبائي الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى وآله وسلم وقد تذاكرنا في الدرس السابق في موضوع حيائه صلى الله عليه وعلى وسلم والحياة كما تعرفون ليس هو الخجل وليس هو شيء نعتبر نحن حياءً, حياء من فلان أو حياء من كذا ولكن الحياة أكبر من هذا عرفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال استحيوا من الله حق الحياة فقالوا يا رسول الله انا لنا السحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن من حفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حواء وذكر الموت والبلاء وآثر الآخرة على الأولى من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الحقيقة هو حفظ الجوارح من المعاصر يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعالمية هذا ما ذكرناه وأشرنا إليه في الدرس السابق أما اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى فستنتحدث عن خصلات أخرى من خصال الرسول صلى الله عليه وسلم وشيمة من شيمه وهي حسن العشرة والأدبي وبصي الخلق يقول قد عيض رحمه الله وأما حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وآدبي وبصي خلقه صلى الله عليه وسلم مع اصناف الخلق فبحيث انتشرت به الاخبار الصحيحة يعني فهو بالمكان الذي لا يجهل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحسن عشرته وآدبيه وعلاقته بالناس باصناف الناس يعني ابتزاء من قرب الناس إليه وانتهاء بأبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم علاقته صلى الله عليه وسلم بالصحابة علاقته صلى الله عليه وسلم بأهله علاقته صلى الله عليه وسلم بأعدائه علاقته صلى الله عليه وسلم بالجفات الغلاض يعني الذين يعرفون الأدب كيف ينبسط اليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس من الأدبي أن تعامل كل إنسان بما عاملك به ولكن من الأدب أن تقابل كل إساءة بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولي حميم قال علي رضي الله تعالى عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم كان أوسع الناس صدرا كان أوسع الناس صدرا يعني صدره صلى الله عليه وسلم يسع الناس جميعا ويسع حاجاتهم ويسع شكاواهم ويسع ويسع كان أوسع الناس صدرا وَأَصْدَقَ الناس لَهْجَةً الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس مجرب عليه الكذب كما يقول أبو سفيان وكما يقول غير واحد من, من أعدائه قبل, قبل أصدقائه وكما يقول عبد الله بن سلام فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب يعني عرف من وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة العريكة هي الطبيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ألينا الناس طبيعة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطبع مع الناس جميعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسير الناس يسير الناس جماعي كما صنر في, في, في الأمثلة أليناهم عريكة وأكرمهم عشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم عشرة إذا عاشرته لا يعني يمكن أن ترغب في مفارقته صلى الله عليه وسلم لا تفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني حتى تفارق نفسك فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم كان أحدهم إذا جلس في بيته فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج سريعا ليراه لشدة حبه له ولشدة شوقه إليه صلى الله عليه وسلم فإذا رأى ملأ منه صلى الله عليه وسلم عينيه, عينيه رجع إلى بيته موت يعني كان كان يأخذ من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الزاد كان يتزود لنفسه وروحه وقلبه يتزود من رؤية النبي بمجرد أن يراه لماذا لأنه كان أحسن الناس عشرة قال الله تعالى فبما رحمت من الله لنت له ولو كنت فضن غليظ القلب لانفضوا من حولك فعف عنهم استغفر لهم واشاورهم في الامر فبما رحمه اي فبرحمته ثلبه سيله للتوكيد فبما رحمه من الله لينت لهم فهذه الليونه الينهم اريكه جعلت الناس محيطين بالرسول صلى الله عليه وسلم جعلت الناس يتقربون من النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الناس يعشقون الرسول صلى الله عليه اذا اقتبس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن عشرته او عشرته اقتبس منه هذا الخلق من اجل ان تستقفب قلوب الناس خصوصا إذا كنت داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أو إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأكرمهم عشرة فيما يذكر في هذا الباب قصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حكت له قصة مزارع وأخواتها سهلتهم مزرع معروفة حديث مزرع في صحيح البخاري في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة باب له البخاري بقول باب حسن المعاشرة وهو يناسب هنا حسن العشرة باب حسن المعاشرة ما الذي سقه البخاري في باب حسن المعاشرة سقى في حديث المزرع. حيث قالت عائشه رضي الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان 11 عشر مرأة اجتمعنا فيما بينهن وتعاقدنا على أن لا من أمر ازواجهن شيئا، فكل واحدة تذكر ما في زوجها من خير أو شر فتقدمت الأولى فقالت كذا وكذا وكذا وتقدمت الثانية وقالت كذا وكذا وتقدمت الثالثة وهكذا فمنهن من مدحت ومنهن من ذمت فجاء دور الأخيرة لي أم زر فمدحت زوجها وأن زوج أبو زرعيل وما أدرك ابو أبو زرعيل ومدحت أمت أبي زرعين ومدحت انيه أبي زرعين ومدحت بنت أبي زرعين ومدحت كل شيء يملك أبو زرعين لو هي تمدح فيه هنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت لكي كأبي زرعين لام زرعين بمعنى حسن معشر هذه المرأة المباركة السيدة عائشه رضي الله تعالى لما كانت تحكي هذه القصة ما الذي يمكن أن اختاره ببالي أي مرأة انها تنظر الى زوجها هل هو من الممدوحين ام من المذمومين هل هو من الذين يمدحون ام من الذين يزمون فكيف ستنظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كانت منه المبادره فقال لها فقال لها كنت لك ابي زرعين لام زرعين غير انه طلق وانا لا اطلق فكان أحسن من أبي زرعين لان ابي زرعين رغم لان أبا زرعين رغم اعطائه و سخائه وجودي على هذه المرأة في النهاية الأمر طلقها والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى السيدة عائشة وأكرمها وأحبها ولم ولم يطلقها قال غير أن أبا زرين طلقه وأنا لا وأنا لا شوف كيف أولا في في هذه الحادثة استغلال القصة استغلال الحادث شيء حاجة وقعت في البيت يعني بغي أن تستغل هذه القضية لصالح الأسرة أو حدا. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يتلجلج أو يختلج في صدري أو في خلدي سيد عائشة رضي الله تعالى ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل سيد سيدة عائشة هذا الأمر الذي تقصينه علي مجرد حكاية أو مجرد أخبار دعيني فليس عندي من الوقت ما يكفي لسماع هذه القصة الطويلة أنا عندي القرآن قسمي القرآن أنا ينزل علي الوحي يجلس إلي جبريل يتخبر على زوجته وش نبي صلى الله عليه على زوجته؟ أبدا. وهذا من بقى أن يفهمه الأزواج إذا دخلت إلى بيتك فكن زوجاً ولا تكون غير ذلك. إذا عندك الجرايد وعندك السبيتة خليه على برة خليه في الإدارة ولكن لجت البيت كن فقط زوجاً وأباً كن زوجاً لزوجتك الزوجة لا تريد منك مديراً ولا تريد تريد منك رئيساً ولا تريد منك وزيراً ولا شيخاً معمماً ولكن تريد منك زوجاً مبسطاً. تريد منك زوجا ينبسط لها ويفهم حاجاتها لا تعيش في برج عاجن وتترك أولادك يعني لا يفهمونك ولا ولا تفهمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع إليها وفي الاستماع إليها فائدة هو أنه صلى الله عليه وسلم زاد حبها بماذا بقوله كنت لك كأبي زرعين لأمي زرعين أي كنت لك محبا ومجللا ولم ينقصك ولم ينقصك شيء من فيما تحتاجين إليه في أمر دينك ودنيك. هذا في جانب في جانب آخر أن نبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه احد المؤلفه قلوبهم احد الأعراب الذين عاد تخلو في الإسلام ولكنهم يعني ما يزالون في حاجة الى معالجة من أجل أن يتأدبوا ومن أجل أن يعرفوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم استأدنا عليه عيينة بن حسن فقال نبي سسن من فقال عيينة بن حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم بيس أخو العشيرة هذا يدل على تحذير أي تحذير الناس وتحذير السامعين من غلظة وجفاء هذا الرجل بيس أخو العشيرة افتحوا له فلما فتحوا له الباب انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وبش في وجهه وتكلم معه وجلس معه وضحك معه سيد عايزي استغربت الموقفين من الرسول صلى الله عليه وسلم فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت آنفا ثم لما دخل أينبسط له يعني هذا تناقض ولكن الأول بيان الحقيقة والتاني ما يقتضيه الموقف من حسن الخلق بيان الحقيقة أن, أن الإنسان ينبغي أن تحذر منه الناس إذا كان فيه خلق ما تحذر منه الناس كي يجيب العلماء الحديث فيش في باب الجرح والتعديل من باب تحذير الناس من, من مغبة سلوكه ولكن أن تعامله أنت بلطف ومعاشرة حسنة وانبساط وبشاشة هذا أيضا تعليم قل للناس احذره وتعاملوا معه بالتي هي أحسن احذره فالمؤمن لا يلدغ من جوح مرتين ولكن في الوقت نفسه انبسط له بش في وجهه يعطيه يعني صداقة وجهك وهي البسمة بسامك أو بسمتك في وجه اخيك صداقة يعطيه هذا الحق ذي له هو البسمة في وجهه في الوقت نفسه يحضر, يحضر شره هذا ما نفهمه من موقفي الرسول في شخص واحد وفي وقت, وفي وقت واحد حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماط فيما أجازنيه وقرأته على غيره قال حدثنا أبو إسحق الحبال حدثنا أبو محمد ابن النحاس حدثنا ابن العرابي حدثنا أبو داود حدث أول سقه في سند البخاري وصحيح البخاري حدث الثاني سقه في سند أبي داود بسنده هو ودخل في سند أبي داود أبي داود رحمة الله تعالى عليه حدثنا أبو داود حدثنا هشام إشام بن مروان، ومحمد بن المسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن سعد بن قيس قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في أخيرها فلما أراد الانسراف قرب له سعد حمارا وطأ عليه باقر فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد يا قيس اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف فانصرفت يعني انصرفت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره لواكات فيه لمرض به فمر في في طريقه بدابة مر في طريقه على جماعتين من المنافقين منهم رئيسهم عبد الله بن ابي بن سلول فغطى عبد الله بن أبى أنفه وقال لا تغبر علينا بذابزك ابتعد عنا فقام بعض الصحابة فقال له بل أنت الذي ستبتعد عنا بل أنت الذي تفعل كذا فقام شجار بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن و من معومن المنافق فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وذهب إلى فلما زار سعد قص عليه قصة ولا وذكر قصتنا. هذه هي القصة مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول وما أقاله النبي صلى الله عليه وسلم وما على بعض فقال النبي صلى الله سعد بن عبادة من الخزرج وعبد الله بن أبوي بن سلوا أيضا من الخزرج بمعنى أنه من من قبيلة واحدة صلى الله عليه وسلم كأنه شكى إلى سعد بن عبادة ما فعلوا وصاحبه قال لم تسمع ما قال ما قال عبد الله بن ابي فقال له يا رسول الله قال له سعد يا رسول الله إن ذلك الرجل يعني لقد أجمع قومه على أن يعصبوه بمعنى أن يجعله أن يجعله أميرا عليه فلما جاء الله بك ودحره يعني بقى فيه الحال صبر له تحمله بمعنى أنه بقى فيه الحال من لي ما بقاش شرائيسة ديال لمدينة يعني تحمل ما يصدر منه تحمل ما يصدر منه فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل وصبر على كل حال شيء عندنا في القصة أنه ذكر في آخره أن سعدا سعد بن عبادة أخرج أخرج بهيمه يعني حمار اخر وطاه بقطيفه دار عليه واحد الزربيه قلنا الرسول هذه يعني احسن من داب التي جتا عليه اولا سيدنا الرسول جاء على دابه متواضعه بذلك أن الرجل قدم له دبة احسن دابه أفضل بما أن النبي كان كان من أنه يركب الحمارة في المدينة ويحرك عليها برجله كل الناس لم يكن متكبرا صلى الله عليه وسلم هذا من من أدبيه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه فلما وطأ له تلك الدابة ركب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد لابنه قيس يسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسير معه تتوصل يذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي قيس يركب إذن إذا نبغت تمشي معي اركب معي. أيضا هذا أيضا من خلو من تواضع من حسن عيش يعني أن الذي يصحبه يركب معه. يكون رديفا له. قيس ما يقدر من قدر شيء يزحمنا بيسأسهم على دبة واحدة. فأبا قال أبيت. قال فلقال النبي سأسم إما أن تركبه وإما أن تنصرف. ما أنا تركب معايا ف في, في, في الدبة مركبوا بجوج والمشي والطترجع وإما أن تنصرف بمعنى ما عندب في الطريق أنا كاتمشي على رجليك وانا نركب النبي سأسم لا يريد أن يركبه هو. ويسير الناس بجانبه هذا هو التوضع الذي يريد أن ينامه النبي سعر أن يركبه هو ويسير بجانبه مع أنه, أنه نفسه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمعاد بن جبل لما أرد أن يبعثه إلى اليمن ركب معاد ونفسه يسير بجانبه وهو يصيه ويودعه لما تقضي معاد دعا رضيك قضوهما يمشي هذا على فرسه ونفسه على على رجله هنا بشجمع هذه مع هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم للناس كيف يتعاملون مع القاده والنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه يعلم القاده كيف يتواضع القاده ل... للناس من كيكون كي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع القائد يتواضع ليعلم القاده ملي يكون في موضع الناس العادي يعني المقود النبي صلى الله عليه وسلم يعلم للناس كيف يحترمون القاده الى تبعتي السيره النبويه غتلقى يعني نقط مثل هذه كثيره جدا منها قولوا صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوه قريبه قريضه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم دعا سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريضه لان بني قريضه كانوا, كانوا من حلفاء سعد, سعد بن معاذ فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتنزلون على حكم من قالوا ننزل على حكم سعد ويظنون أن سعدا سيشفع لهم وسيأمر بإخراجهم كما أخرج ابن أبي حلفاءه من بني الناظر أن سعد بن عمعاد أيضا سيامر النبي صلى الله عليه وسلم وسيشهر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ويذهبون إلى حيث يشأوا فلما رضوا بحكم سعدين قال نبي سعد؟ قالوا يا رسول الله هو في المسجد يتعالج لأنه ضرب في أكحله في غزوة الخندق فكان يمرض يعالج في, في المسجد وكما النابس ألسلام يزوره قال النبي صلى الله عليه وسلم علي به فجئ به على دابة فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحبات قوموا لسيدكم وكان ممن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قوموا للحاكم الذي سيحكم في القضية سيفصل في الحكم الذي سيفصل في الحكمية نبغي أن, أن نقوم له وأن اعترف له بأن له الكلمة الكلمة لفصل حتى يدعينا الخصوم بقضائه وحكمه اذا شوفنا كيف يعلم الطرفين معا فاذا كنت في موضع القيادة فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه الحسنه من التواضع وحسن المعاشره واذا كنت في موضع يعني انك تستمع وتطيع وتستمر بالأوامر فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا اسوه الحسنه حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم وراضي بحكم سعد وسار النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي بجانبي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه واردف النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد واردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس وغير ذلك منه بل جاء في بعض الاثر ولكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما صح عن بعض التابعين أنه صراحه قال اركب امامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها اركب امامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها ان قال لقيس قيس بن سعد بن إركب اركب امامي فصاحبوا الدابة أولى بمقدمها ولكن هذا صحيح عن موقوف عن الشعبي عامل بن شراحة الشعبي وليس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الصحابة يعني يؤلف بينهم يتؤلفهم هو ويؤلف فيما فيما بينهم وكل ما يمكن أن يجعل تألو في الصحابة متأثرا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزله وينزعه كما فعل في هذه القصة التي أشرنا إليها قصة من أبوي أراد الصحابة أن يعني أن يتقاتلوا بالأيدي فنسكته النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسمح حقه من أجل أن لا تكون هناك سائره أن أن لا يكون هناك كلام لا ينبغي أن يقال كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في في حديث إفك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذرن في أناس فعلوا كذا وقالوا كذا في أهل إلآخره، فتكلم الصحابة يعني الخزرج والأوسط. قال سعد بن معاذ قلنا من يا رسول الله لنضرب عن مقال، فقال له سعد بن عبادة والله ماذا استطيع؟ لو كان من الخويك لما قلت هذا. يعني فتبادل الكلام فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وخفض اصواتهم وتركهم، بمعنى لم يستمر في البحث عن عمن قال ولا على من شاع حديث الإفك وما إلى ذلك، ولكنه سكتهم. وانصرف صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني يزول ذلك التالف حتى لا يزول تلك النعمه التي ذكرهم القران بها حيث قال واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا لان الاوس والخزرج كانوا اعداء يعني عشرات السنين عشرات عشرات السنين وهم يتقاتلون فيما بينهم حتى افنوا ثرواتهم وسادتهم فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم ألف الله بينهم بسببه ولا يريد صلى الله عليه وسلم ان يزيل هذا التاليف بسبب او باخر فكل ما يقوي هذا التاليف الا والنبي صلى الله عليه وسلم يقويه وكلما يضعف هذا التاليف الا والنبي صلى الله عليه وسلم يزيله وهذا ينبغي ان نفهمه جيدا نفهمه جيدا فلا ينبغي اثاره الخلاف بين الناس واشاعات واشاعه اسباب التفرق وأسباب التلاعن والتخاصم والتضارب بين الناس وإنما ينبغي أن نقلصها وأن نمتصها تلك الأسباب أن نمتصها وأن نزيلها بكل ما من قوة وأول الناس بإزالة هذه هذه الأمور يعني من كان في منبر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يزيل هذه الشحنة وهذه العداوة والبغض لأنها وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وظيفة الأنبياء التأليف التأليف نعم وكان صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم من, من صفتي صلى الله عليه وسلم أنه يكرم كريم كل قوم يعني ذلك ينزل الناس منزلهم من شوحده شريف في قومه في قبيلته نبي صلى الله عليه وسلم يكرمه في هذا الإكرام يعني فائدتان عظيمتان في هذا الإكرام مراعاة لشعور أولئك القوم لأنهم يكرمون ذلك الرجل ويعترفون له بالفضل فإذا أكرمته فقد راعيت شعورهم كأنك قلت لهم هذا هو سيدكم أحسنتم في اختياره أحسنتم في تقديمه أحسنتم في طاعته أحسنتم في الاستماع إليه إذن في احترام شعور الآخرين يعني يبعث فيهم المحبة تجاهك فائدة الثانية أنك إذا أكرمت كريم القومي فإنه يقترب منك فإذا اقترب منك فقد اقتربت منك قبيلته أو جماعته أو دولته كل من وراه يكون هو سببا في ماذا؟ سببا في الاقتراب منك إما بالإسلام ما بالمصالحة إما بهدى إما بأي أمر بأي أمر آخر ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستقطب الأشراف الأقوام بل يتزوج منهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم انهم فيهم فئات مسلمين وهم محسنين في اسلامهم تزوج من من ابي سفيان وابو سفيان لا عدو الرسول صلى الله عليه وسلم فتزوجن النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه فلما بلغ الخبر ابو سفيان ما الذي قال قال هو فحل لا يجدا انفه بمعنى هو اهل لها هي بنته وهو عدوه ولكن لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بنته بمعنى رفع من شأنه هو هذا سبب من سبب تليين مواقف أبي شوفي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويري المستلقية فكانت هذه المرأة بركة على قومها فأسلموا جميعا وجاء أبوها وجاء عشيرتها ودخلوا في دين الله عز وجل قالت صحابتهم أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقوا لهم أسرعه إلى غير ذلك من المواقف التي جعلت جعلنا نبي صلى الله عليه وسلم إكرامة سادة أقوام يعني تقربا منهم أو تقربهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرم كريم كل قومين ويوليه عليهم يقول صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث أخر لما فيه ارحموا عزيز قومين ذل يوقع العزيز في الأسر وما إلى ذلك يعني يريد بغي أن ترحمه وأن انت اعترف له بماضيه انت اعترف له بمنزلته ومكانته وكان صلى الله عليه وسلم في رسائله يقول عظيم كذا عظيم الروم عظيم الفرس عظيم القبض هذيك الكلمه لها تأثيرها لا أثرها في النفس لا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الكافر ابن الكافر الى الكعب ابن الكعب الى عدو الله فلان لا لا يستعمل هذا الاسلوب في في في رسائله وانما يستعمل الى عظيم القبض فلان قوقس الى عظيم الروم إلى عظيم كذا فمن لك يسمع ذلك إلى عظيم ينصت لذلك الرسالة فإذا أنصت إليها فهم منها شيئا أقل ما يفهمه منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء لهذه الدنيا ما جاء من أجل أن يسلب منه ملكه وإنما جاء من أجل أن يبلغ له دعوة الله سبحانه وتعالى لذلك لا نقلب هرقل إلى الإسلام لو لا نفسه نفسه التي تحب الملك وتحب من يحيط بها لو لانت مع القلب كاد ان يسلم لكن حب الملك حل بينه وبين وبينه ان يسلم ان صلى الله عليه وسلم قال لو اسلم يبقى لك ملكك علاش الناس كيخافوا على ملكهم نبي صلى الله عليه وسلم وعده ان يبقى له ملكه اسلم يبقى لك ملكك اسلم أجر... مرتين الى غير ذلك من الاساليب النبوية في الرسائل التي بعثها الى هؤلاء مع ما فيها من التكريم لهم ومعاملتهم بلطف ويحتر ويحضر الناس ويحترس منهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف الناس ولا ينفرهم ويكرم كل كريم كل قومين ويوليه عليهم لأنهم رضوه من قبله صلى الله عليه وسلم فإنهم طبعا سيرضونه بعد توليه صلى الله عليه وسلم له عليهم وفي الوقت نفسه ويحذر الناس ويحترس منهم يعني حذرك من الناس والاحتراس من الناس لا يتنافى مع معاشرتهم بالحسنة يتنافى مع معاشرتهم بلطف ولهذا يحذر منهم ويحترس منهم صلى الله عليه وسلم ويقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين من غير أن يطوي على أحد منهم بشره ولا خلقه يحترس من غير أن يطوي عنهم بشره وخلقه أي لا يطوي عنهم صلى الله عليه وسلم انبساطه ولا يطوي عنهم صلى الله عليه وسلم معاملته الحسنة ويتعامل معاملة حسنة وينبصط إليه وفي الوقت نفسه يحترس منهم يحذر منهم بعد أمن رضي الله تعالى عنهم عن مرات ينقشون في محباتهم للرسول صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه من حسن عشرتي صلى الله عليه وسلم أنه يتعهد أصحاب ما معنى تعاهدهم؟ كيسول عليهم، كيسول على الغائب، ويسأل عن المريض، ويسأل عن المحتاج. بحيث إذا كان الإنسان واحد منهم يفعل فعلا ما، فعلا ما ربما يوحي بشيء من الحاجة أو ما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يبادر ويقول له ملك. كما حدث لي لصحابي جليل، كان هو وزوجته لهما متوبٌ. واحد يصلياني فيه فكان هذا يصلي في المسجد فإذا سلم خرج سريعا إلى بيته حتى تصلي زوجته في ذلك التوب قبل خروجي الوقت فعلى ذلك مرة ومرة ومرة والنبي صلى الله عليه وسلم يتعهد الصحابة فإذا بذلك الرجل يخرج دائما يكون أول من يخرج يا فلان تعال مالك قال يا رسول الله ليس لي انا وزوجتي إلا هذا التوب فإذا تصليت فيه ذهبت إلى البيت لأنزعه لتصلي فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر هذا التعهد ما الذي استفاد منه الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد منه فهم حاجته هذا الصحابي فاسدله حاجته واسدله خلته فنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى بيتي وأخذ ثوبا آخر فقال له خذ هذا لنفسك واعطي هذا لزوجتك فجاء الرجل إلى زوجته فيدهي على من الجمر يعني تنتظره بفارغ الصبر لماذا؟ لأنه تباطأ عليها على غير المعتاد على غير المعتاد فكانت على حرم مالك تباطا فقال هدئي من روائك فإن النبي صلى الله عليه وسلم راني أخوش دائما فسألني ما بك فقلت له كيس وكيس حدثته بالذي وقع فقال لي خذ هذا التوب لك بعطي هذا لزوجتك فتارت هائرة تلك المرأة الصالحة فقالت له أشكوت الله إلى رسوله؟ أه أشكا وته الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات رضي الله عن الصحابة والصحابيات هي في حاجة ملحة ولكن لا ترضى أن يشكو أحد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي خلقنا يرانا الذي رزقنا قادر على أن يكسونا فلماذا شكوته إلى رسول الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال كذا وكذا فما يسعني الصدق، فما يسعني نكون صادقا معه فقالت له لا لا ينبغي أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم ومما يذكر كذلك في هذا في هذا الباب تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه في ميدان القتال في الوقت الذي يفر فيه الإنسان بجلده ونفسه أن بساصمية يتفقد أصحابه ويقول لهم صلى الله عليه وسلم في أحد من تفقدون من تفقدون فيقول نفقد أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب نفقد مصعب بن عمير نفقد عبد الله بن جراح يعني الكبار المشاهير ثم يعند بساصمية من تفقدون من تفقدون فافقد فكذا ونفقد فلان وفلان فاستذكرون كبار الصحابه فقال لهم صلى الله عليه وسلم في النهايه اما انا فافقد جليبيبا أما أنا فأفقد جليبيبا وجليبيب هذا هو صحابي جليل ضعيف قليل الدنيا ضعيف البنيه دميم الخلق ليس له الا واحد ليس له إلا ثوب واحد سلب منه سلب منه عمه كل ما, ما يملك لما أراد أن يقبل على على على الإسلام فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الانصاريات زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الانصاريات ورضيت به بعد على, على مضد من أبيها وأمها خل كيف يتتزوج من هذا الرجل دميم الخلقات قالت لهم هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فرضيت بزواجها من هذا الرجل فبنى بها ليلة واحدة فقال الناس حي على الجهاد فخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه فخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاستشهد في في, في أحد فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أما أنا فقد جلي ببن فبحث عنه بعد إذن فوجدوا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخيديه وبكى عليه لا يبكي على الكبار فقط ولكن يبكي على كل الناس على كل أصحابه ليس متفاوتين في هذا الجانب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى كل واحد منهم فبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفقد جلي ببن فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته فكانت أبرك الناس وأ الناس جدا في المدينة المنوره أكثر الناس خيرا يعني أكثر الناس خيرا بيت هذه السيدة التي توجد بهذا الرجل يعني تفقد تفقد النبي صلى الله عليه وسلم وتعهده لأصحابه يعني شيء كثير في أمور يعني ينبغي أن تتبع من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم نعم وكان صلى الله عليه وسلم يتعاد أصحابه ويعطي كل جلسة نصيبه كل واحد يعطي في, في, في, في نظرة، في الكلام، في الشاشة، إلى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. لا تظن أنك أن أحدا أكرم عليك عند النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرعاني، دائما يتعاهدني. وهذا, وهذا يقول نفس الشيء، وهذا يقول نفس الشيء، وهذا يقول نفس الشيء. لماذا لتعاهده للجميع؟ ولكن صلى الله وسلم يعني يقسم مجلسه على جميع الصحابة من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. إذا كان هناك إنسان يحتاج الى حاجه عند النبي صلى الله عليه وسلم فجالسه أو قاربه أو سأله أو اقترب منه أو تكلم إليه أو ساره أو ناجاه المناجات يقول لا يكون نبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف ذلك الرجل قد يش يكون نفسه هو الذي ينصرف ويخليه ولكن صاحب الحاجة هو الذي ينصرف أولا يصابره حتى يكون هو المنصرف ومن سأله حاجة لم يرد لم يرده إلا بها أو بميسور القول إذا سأله حاجة إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة فإذا كانت موجودة لا يرده إلا بذلك الحاجة ولو كانت الشيء الوحيد الذي يملكه في ذلك الباب كما فعل. لرجلين سألوا قميصه قميص نبي صلى الله عليه وسلم عنده قميص قديم والذي يلبسه فلما أهدي له قميص آخر جديد ولبسه للمرة الأولى رأه بعض الصحابة قال يا رسول الله لو أهديت له هذا هذا التوب فخلنا بساسم ينتظر فدخلنا بساسم ولا بيس توه القديم فإذا بيده يضع فيه ذلك التوب الجديد وأعطاه لذلك الرجل فلامه الصحابه قال مالك انت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الا هذا الثوب وهذا الثوب عاد النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الاولى في في في حياته فطلبته منه قال لم اطلبه لذاته اي لذات الثوب ولكن اطلبه ليكون كفني لانه مس بشره النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو كيطلب الكبيره ما كيطلبوش الصغيرة ما طلب الثوب لانه جميل ولكنه طلب التوبه ليكون كفنه أي ليكون التوبة الذي مس جلده يمس جلده, كذلك، جلده صلى الله عليه وسلم يمس جلده وكذلك في عندما يكون ميتا دع الله سبحانه وتعالى يرحمه ويرحمه وفي ذلك يعني يدل على أن الصحابة يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من توبين وشعائر وغير ذلك من وباقي الوضوء ما إلى ذلك من الأمور المعروفة في سيرته صلى الله عليه وسلم لم يرده إلا بها أو بميسور القول ميسور القول أن يطيب خاطره أن يقنعه بما يعني يمكن أن يكون زاد له في بقية حياته كما فعل الحاكم الحيزة حاكم الحيزة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فعطاه، ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله لمرأة الرابعة فقال يا حكيم إن هذه الدنيا خضيره حلوه خضرة خضيرة من أخذها بطيب نفس يبرك له فيها ومن أخذها بكذا لم يبارك له فيها يعني ذم له الدنيا والتهالك على الدنيا والتنافس في في في أخذ أخذ الدنيا فقال له حكيم والله لا أرزق أحدا بعدك يا رسول الله يعني معمرو يطلب شيء واحد دار لي النبي صلى الله عليه وسلم واحد العلاج نهائي أنا معمرو يطلب شيء واحد آخر الدنيا إذا إذا طلبها يطلب الآخر ولكننا يطلب شيء واحد آخر الدنيا قال والله لا أرزق وأحداً بعدك، فكان يأتي العطاء من الآقالي من المفتوحة، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحكي خذ عطائك قال لا عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أرزق أحداً بعده، فيقول عمر بن الخطاب عليه منبر إيش هذو أيها الناس أنا اللي أعطيت ولحكي من نصيبه ولم ولم يأخذه، بمعنى كل واحد يتبرى من ماذا يتبرى من المسؤولية هذا يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرزق أحداً، وعمر يتبرى من أن أن لا يقول الناس إنه يمنع حكم الحزام حقه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرد بميسور القول وميسور القول هو الكلمة الطيبة إذا طلب منك السائل شيئا فقل له الله يسهل, فالله يسهل من ميسور القول الله يفتح علينا وعليك الله عليك يعني تعيلي واحد دعوة فمن أعطيته الدعاء انا أعتقد أن الدعاء خير من لقمة له اللقمة, اللقمة ولقمتان، فمن طلبت له الغنية الواسع الوهب سبحانه وتعالى فقد طلبت له كريما لا يرد من طرق بابه سبحانه وتعالى قد وسع الناس بسطه وخلقه نبي صلى الله عليه وسلم وسع الناس بسطه وخلقه الناس جميعا كما ذكرنا من مختلف مستوياتهم فصار لهم أبا فصار لهم بمنزلة الأبي من حيث الشفقة ومن حيث المحبه ومن حيث التحمل ومن حيث الحلم يقبل ما يصدر منهم ويقابل ذلك بالحلم والعفو والصفح والشفقة كما يفعل الوالد ل وصار عنده في الحق سواء بهذا وصار عنده في الحق سواء بهذا وصفه ابن ابي هاله هند ابن هالة هو شكونها هو ربيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الذي وصفه ابن السيدة خديجه رضي الله تعالى عنها ولدته مع زوجها الاول قبل النبي صلى الله عليه وسلم فوصف النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف جليله وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الحسن بن علي رضي الله تعالى كما وصفته معبد كما وصفه جمع من صغار الصحابه لأن الصغار يحدقون في الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من الكبار الكبار يستحيون ما يستطيعون أن يصفوا بحيث لو طلبت من أحد أن يصف لك الرسول ما يستطيع ولكن الصغار لبراءة نفوسهم ولبراءة قلوبهم يعني يحدقون في الرسول فهذا الرجل العظيم الذي يجلس بين يديهم يعني كيشوف كي فيهم زيان وبالتالي هم اللي يعطون الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تذهب إلى الشمائل إلى كتب الشمائل كتاب الشمائل الترميد وغيره فإنك ستجد الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم من صغ رضي الله تعالى عنهم وارضاه والسبب في ذلك ما ذكرت من حياء الكبار من التحدق في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هند بن أبي هلا وكان صلى الله عليه وسلم دائما البشر دائما البشر مع مرعب بس صلى الله عليه وسلم مع في وجهه دائما البشري سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ولا عياب ولا مداح لأن المداح مذموم والعياب مذموم يعني الذي يذم الناس ما يجوز والذي يمدح الناس بما ليس فيهم أيضا لا يجوز فالمداح الذي يمدح بحق وبالباطل يعني ليس, ليس, ليس صائبا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن كذلك يتغافل عما لا يشتهي يتغافل عما لا يشتهي شيء حاجة لمعجبته. يتغافل عنها ما كانت. كانها ما اتسمعت كأنها ما ادرت وهكذا يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه يؤيس منه بمعنى لا يأس أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم ما غريش يقول شيء واحد يقول لك مثلا أنا آيس من يفعل بيها اخيرا او ان يقوم بكذا لان كل واحد منهم طامع في النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم به حتى لو اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فانه يطمع في عفوه قال كعب زهير والعفو عند رسول الله مامول والعفو عند رسول الله مامول يعني تبرأ منه الناس فقالوا له يعني قدير ذلك حمده ما فيها اي شكل النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليك وأمر بقطع رأسك اهدر دمك انت وجماعه من اصحابك فلان وفلان وفلان وفلان وذهب الى اخيه بجير قال له تشفع لي عند قال ما استطيع النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمك وذهب الى اخر واخر ما الذي فعل تشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو فذهب بنفسه مع معه قصده بان وعاد فقال بي يوم مات مو سيمون لم يزماكوله وما سعد غادس لبين إضرحالو إلا أغان غضي طرفه إضرحالو إلى خيره إلى أغان إلى قوله إن الرسول لنور يصدأ به مهند من سيو في الهند مسلوله إلى قوله إلا يعني الكلام كثير في القصيدة إلى قال نعم ونبئ أن رسول الله أو عادني ونبئ أن رسول الله أو عند رسول الله ونبئت أن رسول الله والعفو عند رسول الله مأموله. يعني يأمل أن يعفو عن النبي عليه رغم أنه أهدر, أهدر دمه. ولهذا لا يأس أحد من عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه. ولذلك يترى المنافقين يقولون هو أذن. معنى أذن؟ أنه يقبل لهم اعذارهم ويقبل كلامهم وكل من جاء بكلمتنا وجاء بعذره قبله النبي صلى الله عليه وسلم والكلام مميزا طويلا في هذا الباب سنعود إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في حسات قادمة بحول الله أسأل الله لي ولكم التوفيق وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عم على المرسلين والحمد لله رب العالمين